Bismillah. What they'll call fall صاروا بالأمس ذا صريخ ق فاخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني woman I'm down. وتلوك فخرج اني لك من الناصحين Fajn, szan, فان اتممت فمن One Surah <inaudible> al call oh. Wystarczy, bo لا تهدي من أحبابك ولكن Szanowni Państwo, Pani لو انهم كانوا يهتدون Wszelkie prawa ومن رحمته جعل لكم ولا يسأل وذان بهم المجرمون